أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب المبارك سهرة قرآنية نعيش فيها مع كتاب الله عز وجل الذي ارتضاه لهذه الأمة وهدى به سبحانه وتعالى من يشاء من عباده يقول تبارك وتعالى في آخر سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذا القرآن أيها الأحبة هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور ولذلك نوصي كل من أصابه هم وغم وكرب أن يلجأ إلى هذا الكتاب يقول عز وجل في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقول عز وجل في سورة الحديد هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ويقول عز وجل في آخر صورة الطلاق فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور فالقرآن أيها الأحبة هو الذي يخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور ويسرنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة أن يكون معنا فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ محمد لبيب أهلا ومرحبا بفضيلتكم. الله فيك. خير. حفظك الله عز وجل ونفع بك الإسلام والمسلمين يا رب. أيها الأحبة يعني جاءت رسالة الإسلام رسالة شاملة تشمل كل جوانب الحياة ومن هذه الجوانب يعني جبل راسخ يسمى جبل الأخلاق انظر إلى وصف الله عز وجل لخلق النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم قال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم فكأن هذه الأخلاق جبل راسخ ومن فوقها خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضل هذه الأخلاق وأعلاها هو الأدب أن يتأدب العبد مع الله عز وجل ويتأدب العبد مع النبي صلى الله عليه وسلم بل ويتأدب العبد مع إخوانه وقرنائه ومع علمائه وشيوخه فحول هذا المعنى أيها الأحباب تدور حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ محمد لبيب حفظه الله عز وجل يعني زي ما بدأنا أول حلقة بأن الأدب هو يعني يعتبر أعلى الأخلاق فإن شاء الله بإذن الله كده مع بعضينا كده إيه عايز حضرتك يعني تشرح لنا معنى الأدب إيه بالضبط يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوض بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد إن حيلة الرجال الأدب وحيلة النساء الزهب إن حيلة الرجال ما يصنعونه وحيلة النساء ما يلبسونه قيل في تعريف الأدب أنه اجتماع خصال الخير في العبد وقيل أنه الأخذ كارم الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يقول البعض أن الطباع لا يمكن تغيرها وأن الطبع غلب التطبع إذا سلمنا بذلك فلا مجال للتغيير فنقول لهؤلاء إذا كان الطبع غلب التطبع والطباع لا يمكن تغييرها نقول لهم لماذا أرسل الله الرسل لماذا أنزل الله الكتب طبعا. إن الله عز وجل يقسم بعدة أقسام في سورة الشمس فيقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فمن غلب عليه خلق الجبن فعليه أن يتعلم الشجاعة من غلب عليه خلق مزوم وهو البخل عليه أن يتحل بالجود من كان متهورا فليتحل بالحلم وبالصبر وقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم الحلم قد يكون سجية لإنسان وقد يكون سجية لإنسان آخر وقد يكون يفارق إنسان آخر الذي فارقه خلق الحلم ماذا يفعل؟ عليه أن يتحلم ويتحلم ويتحلم حتى يصير ذلك الحلم له خلقا بالممارسة أو ما يسمى عند علماء الدين برياضة النفوس برياضة النفوس إذا أمكن للإنسان أن يروض الحصان الجامح والوحش الكاسر ألا يستطيع هذا الإنسان أن يروض نفسه وهو العاقل من باب أولى؟ إذا استطاع الإنسان أن ينافس الطير فيطير معها في الهواء وأن ينافس الحيتان فيسبح معها في أعماق المحيطات ألا يستطيع هذا الإنسان العاقل أن يغير من نفسه الخلق المزموم إلى خلق محمود يستطيع إن اعتمد على الله سبحانه وتعالى واتبع الرسل واتبع الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى تمام يعني الأدب الأخلاق عموما سهلة جدا أنها تتغير وأن الإنسان يعمل على تغييرها يعني دايما يعني أن, إن موضوع أن الأخلاق يعني لا تتغير وأن الناس مش هتتغير وكلام ده كله ده طبعا يعني كلام يعني مرفوض مرفوض كلام مرفوض تماما ضد بحثة الرسل, الرسل نعم تمام نعم طيب حضرتك قلت لنا معنى الأدب وأنه يعني حلية الرجال للأدب وحلية النساء الذهاب يعني الرجال انهما يتحلوا بالأدب ده حاجة طيبة جدا يعني السلف قالوا ايه في الأدب يقول بعضهم حسن الأدب في الظاهر عنوان الأدب في الباطن ويقول البعض الآخر بالأدب يفهم العلم وبالعلم يصح العمل وبالعمل تنال الحكمة ويقول بعضهم أيضا من أساء الأدب على بساط الملك رد إلى الباب ومن أساء الأدب على باب الملك رد إلى سياسة الدواب ليس له مكان على بساط الملك ولا حتى على باب الملك إنه لا يصح أن يكون إلا مع الدواب هكذا الأدب يرفع شأن الإنسان ويقول بعضهم أيضا من تهاون بالأدب يحرم السنن ومن تهاون بالسنن يحرم الفرائض ومن تهاون بالفرائض فإنه يحرم الفهم كما يحرم من الحكمة ويقول ابن المبارك رحمه الله نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم تصور أن هناك علم ولم يكن معه أدب سيصير طغيان على صاحبه ويصير وبالا وحجة على صاحبه إن إلا لم يصحبه الأدب فالأدب هو السبيل إلى العلم وبال، وبالأدب يحصل العلم وينتفع بالعلم وإلا سيصبح حجة على هذا الإنسان لذلك بعض الناس يعني بيقولوا الأدب فضلوا عن العلم لما بعض الناس كده يتكلم في ده؟ نعم هذا مأخوذ من كلام السلف مزبوط. الأدب فضلوا, فضلوا على العلم مزبوط. نعم صحيح طيب شيخ محمد بالنسبة للأدب إيه هو الأدب يعنينا يا مثلا, مثلا مع أخويا مع أبوي بس مع, مع جراني بس مع مشايخي مع علمائي هو ده الأدب بس ولا إيه إيه هي أنواع الأدب يعني بالضبط لا, لا شك أن الأدب أنواع أعلاه الأدب مع الله سبحانه وتعالى وهذه الحلقة سنتكلم فيها في الأدب مع, مع الله, الله سبحانه وتعالى سانين الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ثالثا الأدب مع الخلق يشمل الأدب مع الأبوي يشمل الأدب مع العلماء يشمل الأدب مع كبير السن يشمل الأدب مع زو الأرحام يشمل الأدب مع الأصدقاء يشمل الأدب مع الجيران يشمل الأدب مع الأقران حتى ينتهي بأدب الطعام وأدب الشراب وأدب قضاء الحاجة فالأدب له باب واسع إن شاء العلاها هو الأدب مع الله الأدب عزيزي. مع الله لا شك أن هذا الزروة زروة سنام الأدب أن يكون مع الله عز وجل طيب كيف تتم يعني كيف تتم الأدب مع الله عز وجل يعني إزاي يعني مثلا في الحقيقة أنه لا يتم الأدب مع الله عز وجل إلا بسلاسة أشياء أولا معرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ثانيا معرفة دينه وشرعه وأمره ونهيه وما يحب وما يبغض ثالثا أن تكون النفس مهيئة لاستقبال الحق علما وعملا وحالا العنصر الأول وهو معرفة أسماء الله وصفاته الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون والله عز وجل خلق الخلق ليعرفوه بمعنى معرفة أسمائه وصفاته قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن الغاية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم ما هذه الصفات المذكورة في الآية أن الله بكل شيء عليم وأنه قد أحط أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحط بكل شيء علما إذا علم العبد أن الله عز وجل يحيطه علما وتناله وتدركه قدرته استقام هذا العبد على أمر الله سبحانه وتعالى فتأمل الغاية من الخلق في هذه الآية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحط بكل شيء علما هذا وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تسعة وتسعين أسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة يقول العلماء في أحصاها عدها علم معناها عمل بمقتضاها فإذا علم أن الله عز وجل سميع يسمع دبيب النمل على الصفة في الليلة الظلماء فليراع سمع الله له فلا يقول فحشا ولا كذبا ولا زورا يراع سمع الله تعالى وإذا علم العبد أن الله عز وجل بصير يرى مد البعود جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي فليراع بصر الله له سبحانه وتعالى فلا يراه على زنب ولا يراه على فاحشة ولا يراه على معصية هذا هو العمل بمقتضى المعرفة بأسماء الله الحسنة لله سبحانه وتعالى في الحقيقة أن من عرف الله عز وجل كانت لهذه المعرفة ثمرات. ما هذه السمرات من عرف الله عز وجل بأسماءه وصفاته حصلت له الخشية والهيبة قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء اتخشونهم فالله احق ان تخشوه كذلك حصلت له الطمانينه والسكينه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع إيمانهم وكذلك الطمانينه وكذلك الطمانينه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب من عرف الله عز وجل وأنس قلبه بالله وقرت عينه بالله وقرت به كل عين وقرت عينه بلقاء الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لماذا عدل عن الغريب إلى عبر السبيل قالوا لأن الغريب قد يستوطن المكان أم عابر السبيل فلا يستوطن المكان إنه مجرد مرور فالدنيا بالنسبة للمؤمن مرور وليست وطن إن الوطن الحقيقي هو الجنة التي نزلنا منها في ظهر أبينا آدم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبيل العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم من عرف الله تعالى أحبه وعلى قدر الحب يكون الطاعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تعصى الإله وتزعم حبه هذا لعمر في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحبه مطيع. من عرف الله عز وجل فإنه لا ييأس على ما فات ولا يفرح بما هو آد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لا يحزن على فوات مال أو جاه أو سلطان وإنما يحزن على فوات طاعة أو ورد أو ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى من عرف الله عز وجل افتقر إليه فأغنى وتواضع له فرفع وزل لله فأعزه من عرف الله عز وجل فإنه يزري بنفسه ويسني على ربه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل البشر معرفة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته ومع ذلك يقول لا أحصي سناء عليك أنت كما أسنيت على نفسك سبحانه وتعالى من عرف الله تعالى استمر على أفعال الخير والبر وعبد ربك حتى يأتيك اليقين من عرف الله تعالى لو أعطي ملك سليمان ما شغله عن الله طرفة عين إنما يشتغل به لله ولم يشتغل به عنه سبحانه وتعالى ودي نقطة مهمة يعني بعض الناس يعتقدوا إن معرفة الله عز وجل يعني إن الإنسان إن يكون فقير وليس معه مال ولكن إذا استخدم هذا الملك لله عز وجل فقد يكون هذا من كمال الذل وكمال الطاعة ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى, وتعالى. إن لل للغني عبودية وللفقير له عبودية إنما عبودية الغني الشكر وعبودية الفقير الصبر وك وكلاهما موصلان إلى الله سبحانه وتعالى داود وسليمان كانوا ملوك وكانوا عباد لله سبحانه وتعالى الخلفاء الراشدون كان عندهم خزائن كثيرة سخروها في خدمة هذا الدين وكذلك ملوك الإسلام سخرهم هذه الأموال وذلك الجاه وهذا الملك في خدمة دين الله سبحانه وتعالى فتقربوا بها أكثر إلى الله عز وجل لذلك كان قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني مسكيناً ميد بالنسبه لحشرونه في زمرز بس يقصد اقصد بها مسكنه القلب وليس الى الله سبحانه وتعالى يعني إنه كان بيستعيز يستعيز بالله من الفقر بارك الله من فضيله الشيخ من عرف الله عز وجل فانه يعظم شعائره ويعظم حرماته سبحانه حرماته سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له مم. عند ربه من عرف الله عز وجل فإنه لا يعارض شرعه بإلهام أو كشف أو منامات أو بهوى أو بأراء الرجال بل يسلم لله تعالى في شرعه وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يسلم لله تعالى بشرعه لا يعارضه لا بكشف ولا منامات ولا إلهامات ولا بهوى ولا بأراء الرجال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرات ومن أمرهم انتهى الأمر من عرف الله عز وجل فإنه لا يصر على الزم ولا يجاهر بالزم ولا يفرح بالزم على الزم أعظم من الزم إن الفرح أشد من الزم إن أشد من الزم والله عز وجل يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم زكروا الله فاستغفروا لزنوبهم ومن يغفر الزنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون كل أمة معافة إلا المجاهرين إلا المجاهرين والفرح بالزنب دليل على موات القلب وما لجرح بميت إلا المؤمن من سرته حسناته وسائته سيئته وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى الزنب كالجبل يريد أن ينقض عليه وإن المنافق يرى الزنب كأنه الزباب يقول لها هكذا نعم. من عرف الله عز وجل هذه المعرفة تنقله من الشك إلى اليقين وتنقله من الرياء إلى الإخلاص وتنقله من الغفلة إلى الذكر، وتنقله من الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الدار الآخرة وتنقله من الكبر إلى التواضع وتنقله من الغش إلى النصيحة من عرف الله تعالى يدور مع الأمر حيث دار يعمل لمراد ربه لا بهوى نفسه لا بهوى نفسه تجدوه مع المصلين مصليا؟ ومع المنفقين منفقا ومع المسبحين مسبحا ومع المستغفرين مستغفرا ومع الصائمين صائما ومع طلبة العلم طالبا وعند حضور الضيف مهتما وعند حضور المحتاج يشتغل به يدور مع الأمر حيث دار هذا هو عبد الله المطلق الله وكبر ليس عبد الله المقيد نعم. هو مقيد بالله عز وجل فقط نعم لا مقيد كان هو مطلقا بهو نفسه آه تمام ولا برغبتي هو مقيد عند الله تبارك وتعالى نعم جزاك الله خير الموضوع ده فعلا يعني مهم جدا لان بعض الناس إيه مثلا يقولوا ايه احنا, إحنا طلعنا لقينا كده يعني طب الشيء ده يا حرام ولا يجوز ومنهي عنه بس احنا طلعنا لقينا كده دول يعني ينطبق عليهم قول الله عز وجل كذلك وجدنا انا إن وجدنا على امه وان على اثارهم ممكن. فمن التأدب فعلا مع الله عز وجل أن يعرف العبد ربه معرفة حقيقة وأن يعرف اسماء والصفات و... وتاني حاجة اللي هو الشرع والدين معرفة بالشرع والدين وتالي حاجة اللي هي النفس المهيئة للأدم مع الله تبارك وتعالى نعم. القرآن. القرآن دستور الله عز وجل جل منهج حياه يعني حتى يعمل به الناس ويحتكموا ليه وتدبروا ويعملوا بما فيه وكام ده كله أكثر ناس كانوا بيطبقوا القرآن هم الأنبياء ثم الصحابة ثم الذين إيه يلونهم ثم الذين يلونهم يعني فإحنا نهذا بنتكلم عن الأدب مع الله عز وجل فمن هم أكمل الناس أدبا مع الله تبارك وتعالى نعم الله خير قبل أن أدخل في هذه النقطة أقول الناس على ثلاث مراتب بالنسبة للأدب هناك أدب أهل الدنيا وهناك أدب أهل الدين وهناك أدب الخواص فما هو أدب أهل الدنيا؟ أدب أهل الدنيا يكون في الفصاحة والبلاغة وكتابة الشعر والزجل وكتابة القصص وحفظ العلوم والتاريخ وأخبار الملوك هل هذه الأشياء من الأدب الدنيوي حملهم على الأدب مع الله عز وجل أو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب مع الله والأدب مع رسوله طريقه القرآن والسنة ونحن لا نهون من الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأخبار الملوك وكتبت القصص لا نهون ولكن ليس هذا هو الطريق الأدباء الذين حرصوا على هذا الأدب الدنيوي منهم من قال للذكر مثل حظ الأنسى ويقول أنا اجتهدت في ذلك وهو ليس من أهل الاجتهاد ومنهم من, من عمل حوارا مع الله يقول قلت لله وقال الله لي ومنهم من قال إن شخصية إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لم يثبت وجودهما تاريخيا لأنه, لأنه أخذ التاريخ عن مرقليوس ودور قايم وبذلك يعني يكون قد عارض اليهود يقولون أبانا إبراهيم والنصارى يقولون أبان إبراهيم والمسلمون يقولون أبان إبراهيم من لا تأبيكم إبراهيم وما أدراك بأولاد حارتنا وما شبه ذلك فهذا هو أدب أهل الدنيا لم يوصل إلى الله سبحانه وتعالى إنما الذي يوصل إلى الله عز وجل في الأدب مع الله ورسوله حتى وسائر الخلق بميزان الشرع والدين هو الكتاب والسنة وأحوال السلف ثانيا أدب أهل الدين يكون برياضة النفوس كما ذكرت آنفا رياضة النفوس بحملها على الحلم حملها على الجود حملها على الشجاعة حملها على الصبر هذه اسمها رياضة النفوس بخلاف رياضة الأبداء أبداء كذلك تأديب الجوارح أن تكون هذه الجوارح مطيعة لله سبحانه وتعالى ثالثا حفظ الحدود تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوه. رابعا ترك الشهوات ترك الشهوات المضرة بالإنسان هذه هي رياضة أهل الدين فما هي رياضة الخواص؟ تتمثل في طهارة القلب ومراعاة السر والوفاء بالعهود وحفظ الأوقات فكأن أهل الدين في الأدب على درجات تمام مظبوط. منه من يحافظ على أدب الظاهر ومنه من يحافظ على أدب الظاهر ومعه أدب الباطن لماذا؟ من أساء أدب الظاهر عقب في الظاهر السلف يقوله كده ومن أساء أدب الباطن عقب في الباطن والجزاء <تصفيق> من, جنس من جنس العمل نعم. سبحان الله جزاكم الله خير نبهت لنا نقطة فعلاً مهمة جداً أن, إن بعض الناس يظن أن الأديب فلان ابن فلان هو يعني أديب وعميد الأدب العربي وغيره وكذا وكذا ولكن الأديب هو الذي يتأدب مع خالقه عز وجل ودي وده شيء بديهي يعني واحد زاد واحد يسوي اثنين الذي يتأدب مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع القرآن ومع السنة النبوية ولا ينكر نصا صحيحا صريحا ولا ينكر إجماعا للعلماء وغير ذلك يعني. حالك بقى أقول لنا اللي هم الناس بقى اللي طبقوا الأدب مع الله عز وجل أفضل, أفضل من طبقه الأدب مع الله تبارك وتعالى أفضل الخلق طبق الأدب مع الله عز وجل أنبياء الله ورسله طبقوها في الأقوال طبقوها في الأفعال طبقوها في الحال أحوالهم يعني آدم عليه السلام فعل خطيئة ما قالش يا رب بما قضيت عليا وبما قدرت عليا لم يقل هذا ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا للعبد أن يظهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فالافتقار إلى الله هو الغنى والتواضع لله هو الرفعة والزل لله هي العزة فلا بد للعبد أن يظهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى كما قال آدم عليه السلام بعد أن أخطأ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مم. لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. كمال الغنى أن يظهر العبد فقره إلى الله عز وجل أكيد وكمال طبعًا. العزة أن يظهر ذله لله تبارك وتعالى والله عز وجل حينما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله مم. كان بيخاطب مين؟ مم. كان بيخاطب كل القلق أغنياءهم وفقراءهم ملوكهم ومملوكيهم حكمهم ومحكوميهم كلهم مم. فقراء إلى الله فإلا لم يظهر العبد فقره إلى الله؟ مم. لم يصل مين؟ لم مين؟ يصل إلى رضا الله مم. سبحانه وتعالى مم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله مم. والغني الحميد مم. سبحانه وتعالى المخاطب يعز كل البشر على مم. على شت الأصناف مم. نعم وقد في في بعض الأثار يعني ولا مش عارف ماذا صحت أظن أن وصحين معنا بإذن الله أن ربنا سبحانه يقول يا إدم ذنب تتزلل تتزلل إلينا حب إلينا من طاعة ترأي بها علينا يعني قد أو, تتدلل, أو بها. تتدلل بها علينا ده. صحيح المعنى المعنى صحيح نعم نقول نعم ربما يعني معصي مع معصية مم. أو رست زللا كانت خيرا من طاعة أو رست وجبا نبقي الطريقة الطريق طاعة أو رست انكسارا مم. لله سبحانه سبحان وتعالى تعالى يبقى جمع ما بين تسعين فتأ... بقى فتأتي بالجبر مم. الانكسار بتأتي بالجبر مم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أزلنا شوف المقابل كان إيه ويوم حونين إذا أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما راحوا فهزيد روس لهذا الأم لما انكسروا جبرهم لما شمخ كسرهم هذا علاج وتربيه من الله سبحانه على الخلقه لما انكس لما كان منهم زلة وانكسار قبل بدر أعزهم الله وجبرهم لما حصل منهم عجب يعني وقالوا لن نغلب اليوم من قله. إنك سرم <تصفيق> وكان علاك <تصفيق> من الله سبحانه وتعالى. خليل الرحمن إبراهيم يقول الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويصقين وإذا مريت فهو يشفين. الله. مالشي وإذا أمرضني فهو يشفين فهو بيتقي سبيل الأدب مع الله ويقول وإذا مريت. الله. والله مثل هذا. ما قاله أيضا أيوب عليه السلام إني مسني الضر ما قالش يا رب أنت أمرطني فشفيني لا سبحان الله قال إيه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين هذا أدب في الدعاء مع الله سبحانه وتعالى وتصور كمان الخضر عليه السلام في السفينة ماذا قال لما خرقها قال فأردت أن أعبها يعني, يعني, يعني العيب من من هو ما قال شي فأر... فأراد ربك أن أعبها لا هذا برضو في أسلوب أدب مع الله فأردت أن أعبها تفو الغلمين قال إيه قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما نعم هذا أيضا في أدب مع الله وسيدنا موسى عليه السلام لما جاء وأراد الطعام ماذا قال لله تعالى قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني رب اطعمني يا رب اطعمني فإني جائع معناها يعني, يعني كل هذه النعم التي نعمت بعلي أنا برضو فقير نعم سيدنا عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مر أنت قلت للناس اتخذوني وأمية إلهين من دون الله قالت سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا يعلم ما في نفسي فأزبت لله علم الغيب ونفاه عن نفسه ما قلت لهم إلا ما أمرتني بأن أعبد الله ربي وربكم التوحيد لله سبحانه وتعالى هذه مهمة الأنبياء والمرسلين فهو يقول لله هكذا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم لم ي... لم ولم يقول, يقول لهم لم دو... اقل لكم كذا وكذا لم يقول انا لم اقل بل قال إن كنت قلته فقد علمته الله عليه ومن يتادب مع الله الا يتادب هؤلاء هم الاسوه وهم القدوة للبشر اه جميل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمتمثل في الآية في سوره النجم لما راى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى كان النبي صلى الله عليه وسلم في خفارة كمال أدبه حتى وصل بهذا الأدب إلى صدرة المنتهى الله أكبر ابن القيم بور كده رحمه الله ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في خفارة كمال أدبه حتى وصل إلى صدرة المنتهى والله عز وجل يصفه ويقول ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ يمنة ويسرى يعني ما كانش البصر بزيغ يمين وشمال لا ده هو مم. ناظر مم. أمامه سبحان الله. وما تعدى المنظر إليه وهذا معنى الطغيان فللسريرة طغيان وللبصر طغيان للبصر... للبصيرة طغيان وللبصر طغيان كل هذا منفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مم. الذي وصفه ربه فقال ما زاغ البصر وما طغه رغم كل الآيات اللي شافها لكن أول مرة يشوفها صلى الله عليه وسلم علي وكذلك هو... قال الله تعالى ما كذب <تصفيق> الفؤاد ما رأى يعني طابخ البصر البصيرة فيما رأاه طابخ البصر البصيرة <تصفيق> فيما, فيما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أدب مؤمني الجن تأدب مع الله سبحانه وتعالى <تصفيق> فيما قاله في سورة الجن ماذا قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا مع الرشد قالوا ربهم ومع الشر قالوا أشر أريد بمن وكانوا لسه يا دوك مؤمنين لسه يعني في البداية يعني لكن هم تعلموا كيف يتأدبهم في الخطاب مع الله سبحانه وتعالى تمام جزاكم الله خير علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني في سورة الأنعام لما ذكر بعض الأنبياء في الأخير قال ذلك ذلك أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده كل أسألكم عليها أجرا إنه إلا ذكر العالمين يعني الأنبياء دول هم فعلا القدوة اللي إحنا المفروض كلنا نقتدي بيهم يعني ونظرنا طبعا إلى ادبهم مع الله عز وجل وأدابهم مع خلقهم أولئك الذين هضوا الله فهو دههم مقتدق كل كلها أسألكم عليه أجرا إن هو الذي ذكر عامين ربنا سبحانه الله قال وما قدر الله حق قدره إن الناس بقى اللي هي مش, مش فاهمة الأدب مع الله عز وجل ما فوش يتأدبوا مع الله تبارك وتعالى ذكرت لنا فعلا الأنبياء وأدبهم مع الله تبارك وتعالى عايزين برضو تقول في نقطة يعني مهمة يعني إن إن ربنا سبحانه خلق الناس لعبادة لعبادته عز وجل في آخر سورة الذريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمن فالمؤمن في كل حاله عابد لله عز وجل إذا صلى فهو عابد إذا زكى فهو عابد إذا أطعم الطعام بنية فهو عابد في كل حياته عابد كل أنصالتي ونصوك ومحيي وموتى لا يربأ من إذا صلى العبد وسلم فهو يتحلل من الصلاة ولكن لا يتحلل من عبادة الله عز وجل، فعايزين هذاك برضو يعني لنا يعني أداب المؤمن في في في التعامل مع الله عز وجل في في العبادات اللي هي الشعائر اللي هي الصلاة مثلا لا. الأدب مع الله عز وجل في الصلاة وغيرها من العبادات يعني الأدب مع الله في في عبادة الصلاة ظهر جدا إذا تأملت شروط الصلاة من شروط الصلاة ستر العور والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقالوا يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه فالأدب مع الله سبحانه وتعالى اختلق حتى في الخلوة خلوة الإنسان يتأدب مع الله عز وجل الله أحق أن يستحيا منه سبحانه وتعالى فتجد ستر العورة وأخذ الزينة بالنسبة التوجه إلى القبلة أدب طهارة الطهارة من الخبس والطهارة من الحدث تعتبر برضه من الأدب من الأدب مع الله في في العبادة فالعبد يقف بين يدي ربه متطهرا طهارتين طهارة من الخبس اللي هي طهارة السوب والبدن والمكان طمع وهذه يقول فيها العلماء هي طهارة حسية غير معقولة المعنى, مم. طهارة, مم. حسية معقولة مم. المعنى. مم. طهارة حسية, مم. حسية مم. معقولة مم. المعنى طهارة حسية معقولة المعنى اللي هي من ال من الخبث طهارة البدن وسُبل المكان مم. فلو لو كان هناك نجاسة على بلاط مم. يعني بتتعامل ب... بتحسها بتحسب إيدهك ومعقولة المعني يعني فبقول لك لو كان نجاسة على بلاط ونزل المطر فأزلها طهر مم. المكان ولم توجد نية مم. أما طهارة الحدث فهي الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء والحدث الأكبر بالاغتسال والبديل عنهما بالتيمم هذا أيضا من الأدب أن يوجد المرء متطهرا متوضئا أو مغتسلا طاهر المكان طاهر السوب خد تقول كل هذه الطهارات أدب ليقف المصلي بين يدي ربه سبحانه وتعالى آخذا زينته خذوا زينتكم عند كل مزر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحق من تزين له وخذوا زينتكم عند كل مزر فالطهارة والزينة وسطر العورة كل هذه آداب وأن يقف العبد بين يدي ربي مطرقا رأسه خافضا بصره بصره على موضوع سجوده؟ نهيه نوا نهي يوصل النبي صلى الله عليه وسلم ما باله أقوامن ما بال إذا يعني ينظرون مم. إلى السماء في الصلاة خد تلاك أما يخشى أحدٌ أن يبدل الرسول رأسهما سبحان الله في الحديث كده وهذا لكم كمال أدب نوايا فمن كمال الأدب مم. أن يطرق رأسه وأن ينظر محل سجوده وأن يضع يده اليمنى على الأسرة على صدره كما ورد عن النبي صلى الله من طريق عشرين صحابي وضع اليمنى على الأسرة على الصدر مم. مم. كمال الأدب في الوقوف بين يدي الله سبحانه <تصفيق> وتعالى <وطلع. تصفيق> فهذا أدب عالي كده ما يقفش مثلا عمل كده يقف كده متأدب ينظر إلى موضع فهو فعلا كمال أدب موجود في الصلاة من طهارة السوب وطهارة المكان مم. وأخذ الزينة مم. وسطر العورة كل هذه أدب والتوجه للقبلة مجموع المسلمين إلى قبلة واحدة أدب نعم مضبوط سبحان <مع> الله نعم شيخ محمد من أفضل أنواع الأدب أنا بصراحة شايفها كده يعني إن <تصفيق> من أفضل أنواع الأدب مع الله عز وجل أن يتأدب العبد مع القرآن مع كلام الله تبارك وتعالى لأن القرآن ده يعني هو كلام الله عز وجل صح شكراً ده كلام الله عز وجل فبعض الناس يعني لا يتأدب مع القرآن مع ويقرأوش كويس ما بيحفظوش ما بيعملش به ما حتكمش إليه فده هي أخبار يعني <تصفيق> الله سبحانه وتعالى أمر العباد أن يتلوا الكتاب وأن يرتلوا القرآن وردل القرآن ترتين وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا لذلك سيدنا عبد الله بن عباس يقول لأن أقرأ سورة البقرة وألى عمران أتدبرهما خير لي من أن أقرأ القرآن كله هزرمه الله هزرمه يعني هو عاوز يختمه خلاص م. فهم إيه ما فهمش حاجة م. م. لذلك يعني المنافقين كانوا يقرؤون القرآن ولا يفهمونه ومنهم من يستمع المنافقين م. م. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم اللي هم الصحابة ماذا قال أنفا سمعوا وما سمعوا وال وعندك كمان الخوارج النبي قال فيهم ايه قال يقرؤون القران لا يجاوزوا حناجرهم هو مجرد صوت وبس خدت لك لذلك انت تسمع بعض الناس في صرادقات العزاء صرادق العزاء بيسمع القارئ لا يهمه الا الصوت معنى الايات مش موجود يقرأ المقرئ يقول ايه وَإِنْ يستغيث يُغَاسُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُ لِيَشْوِ الوجوه بئس الشَّرَبِ يقول له أنا عنا سيدي الله <تصفيق> هو كده فيهم الآية خال أعزان الله, الله, الله والسامعين من ف... هذا الماء الذي يشوي الوجوه يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لو هو بيتتدبر الآية يقول أعزان الله من ماء الحميم الذي يشوي الوجوه سنة النبي ويخشع و... و... ولو خشع قلبه بكت عينه لكن الله يا سيدي قعد كأنها يعني, يعني هو هو مجرد الصوت. يسمع بأذن إلى بقلب فالأدب مع القرآن في التلاوة بالترتيل م. والترتيل يكون بالتفاهم والتدبر لأن ربنا بيقول سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا كثير. والله سبحانه وتعالى كذلك يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إذا تليت عليهم آياته أعمل إيه؟ وعلى ربي فلا بد التدبر للقرآن والتفاهم للقرآن يزيد الإيمان تمام فما بالك بمن يقرأ القرآن ولا يزداد من الله إلا بعدا مم. لم يتفهم ولم يتدبر دعاء المنافقين اللي احنا مم. قلناهم مم. في الآية والخوارج الإله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام مم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويقول عبد الله بن عمر في الخوارج أنهم يأتون إلى آيات جعلها الله تعالى في الكفار فيجعلونها هم في المسلمين مم. الطبعاء المسلمين كافروا بآل المسلمين يعني معناه يكفروا بآل المسلمين فالخارج من سماتهم إنهم إيه يودعون أهل الأوسان ويحاربون أهل الإسلام ليه لأنهم أتوا إلى آيات جعلها الله في الكافرين فجعلوها هم في في المسلمين وهذا من بسبب عدم الفهم وهذا من سبب عدم الفهم لما هم أن كانوا على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشياء كان جوابها في القرآن وهم يقرؤون القرآن. لما أنكرهم على سيدنا ابن عمر الشيء على سيدنا عثمان الشبهات اللي هم أوردوها جوابها في القرآن وهم يقرؤون القرآن. فأين القرآن؟ فأين تفهم القرآن؟ فأين تذبر القرآن؟ الأدب العالي جدا مع القرآن أن يتذبر وأن يتفهم. يعني حتى اللي ما تأويله من مجرد إلهي. يفتح التفسير وهناك حتى تفسير وهناك صغير تفسير يعني عامر بن العاص رضي الله عنه بيقول إيه؟ من جمع القرآن في صدره فقد جمع النبوة إلا أنه لا يوحى إليه لا يوحي الله. الله. ده فضل من جمع, جمع القرآن جدا. في صدره فقد جمعت جمع النبوة. النبوة بين م. بين جنبيه أو في صدره إلا أنه لا يوحي. لا يوحى إليه وسيدنا عبد الله بن مسعود يعني كمان بيقول يعني ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهري إذا الناس يخوضون، ويعرف بصمته إذا الناس يلعبون، ويعرف بكذا وكذا لازم يتميز عن الناس لأنه حامل لكتاب الله سبحانه وتعالى. الصحبة كانوا من من أعلى الناس رتبة في الفهم القرآن. يعني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما من آية في القرآن إلا وأنا أعلم متى نزلت بالليل أو بالنهار مم. بالتالي يعلم أيوه. موضوع الآية مم. وفيما نزلت وفي أي شيء تعالج تعالج وماذا يعلم مم. فيما نزلت ولما نزلت مم. مم. وكذلك عبد الله بن مسعود بن وابن عباس كلاهما قال ما من آية نزلت في القرآن إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت, نزلت. فاللي عرف موضوع الآية آه. يبقى فهمها صح؟ اهتموا اهتموا بالقرآن فعلا اهتموا به خدوا منهج حياة حفظا وتدبرا وتفهما, وتفهماً بقول ما أعلموا صحابيا عنده آية أو تفسير الآية أو فهم مم. الآية إلا ذهبت مم. إليه بل ابن عباس كان بينام على عتبة بابه كمان مم. فيخرج إليه وقول له ابن عباس والريح تسفي التروب مم. في وجهي يقول يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله أما كنت تأمرني أن أأتيك يقول بقى أنا أحق أن أأتيك اللي إن العلم يؤتى إليه خدتلك حتى ينام تنته يحصل العلم, يحص العلم, يحص العلم, يحص العلم لحد ما قالت إليه الفتوى وصار الناس يجتمعون عليه تصور أن سيدنا عمر جمع ابن عباس مع صغر سنه في مجلس الشور في مجلس الشور عبد الرحمن بن عوف قال يا أمير المؤمنين ده من سن أولادنا <تصفيق> تعادوا في وسطنا ووف سن أولادنا فأحب سيدنا عمر أن يظهر علمه فسألوا سؤال وسألوا الصحابة سؤال اللي هم إيه الأشياخ بدر والمهاجرين والأنصار ما تقولون في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح قالوا نعلم منها أنه إذا جاءنا نصر الله والفتح أن نستغفر الله عز وجل ونسبح ربنا ظهر الآية ما تقول أنت يا ابن عباس قال إنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه طب فين بقى في الصورة قرأها كده وأين نعه ونعيه وأجل مش هتلاقي الألفظ موجودة طب جابها منين جابها من الاستقراء والفهم إزاي هو استقرأ في القرآن وفي السنة أن الصلاة بتنتهي بالاستغفار والحج والعمرة بينتهي بالاستغفار يعني في الصلاه النبي علم سيدنا معاذ أن يقول استغفر الله استغفر م. الله استغفر الله لما أنت السلام ومنك السلام م. تبارك تهيزا الجلال والإكرام طيب في الحج ثم أفيضوا من حيث أفضى الناس واستغفروا م. الله طيب في قيام الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يبقى نهاية الأعمال استغفار, استغفار. بتدل على إن العبد مقصر وبقول يا رب اغفر لي يعني بقتوا يصلون ثم أصبحوا يستغفرون كأنهم مذنبون وهكذا شعور العبد إنه مقصر دائما وكل ما العبد يحس إنه مقصر كل ما ينهض بنفسه فإذا ما شعر بالكمال هيبدأ في النقصة وبدأ ما يتقدم له قدام هيرجع الوراء فاستخرى سيدنا عبد الله بن عباس في القرآن وفي السنة إن خواتم الأعمال بتنتهي بالاستغفار فإننا فإن عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجهاده وايمانه وعبادته سينتهي سينتهي بالاستغفار فهمهالي جدا جزاكم الله خير يا شيخ محمد والله يعني فعلا ما شبعنا منك يعني في الله هذه السهره القرآنية يعني ولكن وطبعا الوقت يعني ايه يعني انتهى يعني والله وان شاء الله باذن الله نكمل هذه المعاني إن شاء الله في في الحلقات القادمة بإذن الله. شاء الله مع موضوع الأدب إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله الأدب مع الله عز وجل. شوف مع رسول الله. إن شاء الله بإذن الله, الله. جزاكم الله خير نشكر فضيلتك يعني شكرا الله. جزيلا والله يعني استفدنا من حضرتك كثيرا والله يعني. الله, الله يكلمني. جزاكم الله خير يا ولإخوة الأحباب إن شاء الله الله نلتقي في الحلقات القادمة مع فضيلة الشيخ ان شاء الله ونكمل الأدب مع الله عز وجل والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب مع كل الناس نستودعكم والله. الله سبحانه الله مبرك أشهد الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته